على المعلم وسلم على المعلم صلي وسلم على قبة <تبت> الخضراء فيها نبينا قبة <تبت> بينا الله قبه الخضراء الله دي هنا <فيها> بينا الله قبه <تبت> الخضراء دي هنا بينا دينا <تبت الخضر> ابو الزغر يا سيدي ال See me